وَتَصموا بِحابِِلَّهِ جَمع وَلَا تَفََّقُ وَذِكُرونِ حمََّةَ اللهَّهِ عَلَيكُمْ إِذكُتُم أَْدَأَمْ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلوبِكُم فَأََّ فَبَيْنَ قُلوبِكُمْ فَأَصَْحتُم بِنِعََّتِهِ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إِنَّ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم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 وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في وَمَا فِي في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون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 وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ